I fear you from the love of you Listen, after what I see If you don't come to me I'll give you the طويلة رحيلتي وخاف وخاف برجيعتي طويلة طويلة وخاف برجيعتي بعد ما اشوفه ما شاء الله اخاف من بعد ما اشوفه اذا ما جيني اخاف يا <تحدث مع شروبت> الله واذا ما تجيني قد الدروب طويله طويله رحيلتي واخاف برجعت يا الله طويله اه بعد ما اشوفك اخاف منعوفك اسمعني وجاوبني اخاف منعوفك بعد ما اشوفك اذا ما تجيني اقدر ظروفك اخاف منعوفك بعد ما اشوفك اذا ما تيلي اقدر ضرم ف طول بعد واخاف ارجع خويا طولا ما شاء الله وينو العشاق العشاق وينهم بعد ما اشوف يلا صوتك سمع على الجنب اسمنا عمر ما ما Ya Abbas ehtekana ulad ba rehni chinit ey enta etma seni o ya abbas sheikh takana ورايك تك الليتي وشافا كلامي شاعر متب فارغا يا الموت اخذ روحي يا la hisab al سامحني أخاف اشتكيلك وعذب دليلك واريد بدموعي أبرد غليلك أخاف اشتكيلك وعذب دليلك واريد بدموعي أبرد غليلك تودع دمعي عتي وخاف برجعتي ها تودع دمعي وخاف برجعتي بعد ما اشوف ها اخاف تويلى رحيل احكي احكي chenid chenid el ja'at ma shayni qut saib ruhni يا فاريحني كلام الشارع مع دم فايرك يا الموت اخذ روحي ويا ريحني الموت تخيل وإذا حينسى ياك الله لا يساق أخاف اشتكي لك وعذب دليلك وريد بدموعي أبرد غليلك أخاف اشتكي لك وعذب دليلك وريد دموع وعي غليلك تودع كدمي عتي وخاف برجعتيها تودع كدمي عتي وخاف برجعتي بعد ما اشوف اخاف اخاف ما شاء الله اي الله يشوف يا عمي وذا ما تشيني أقدر. اقدر لا تبخل لا تبخل على الكريمه اخاف تعوفني بعد ما اشوفك لا ما تشيني يا بنت الغروب ايي طويله رحيلك وخاف درج يا الله طويله فيك باكر غايب نو او ربي المصلح جسمك جوه الدار قاع ضوي وياك صارت ريتنا الم اذا ارجع يا خويا اشراح اتوقع اذا ارجع يا خويا اشراح اتوقع اذا ارجع اشوفك باعت بين ارجع ABASIR DLEILI Sافرت ورحيلي قلت لا عجيبة أفارك فيلي ABASIR DLEILI Sافرت ورحيلي قلت لا عجيبة على فقدك حسيرتي وخاف برج يعتيني على فقدك حسيرتي وخاف برج شو يصير عمي بعد ما اشوف اخاف من عوب بعد ما اشوف بعد ما الله بتفرح قلبك هي ان شاء الله لا تحكي هالليله اخاف من ما تجيني يا بنت الغروب يا الله طويله رحيلتي ويصيحا ويليمو تشينفع الصايح اسكتت ويدمو عجد والعين وجين سايح غصوب عني أعرفك ويضع نراحك غصب عني أعوفك هو يفضع عن رايح بلا توديح أتركك عن هارطايح بلا توديح أتركك عن تعاتب لا تعاتب وي العتب جارح تودني يود من شيء متى يسامح وعنب رواحه يريد السماحه تسير الضعينة وني إني ونياحة يريد السماحة تسير الضعينة وني إني ونياحة تنشتك مهجتي وخاف برجيعتي أخاف من بعد ما أشوف أخاف من عوفك أخاف من عوفك بعد ما أشوفك إذا ما تجيني أحد الظروب لا تبخل على السيدة تي والله فرجيتي والله مشوره اصيحا وي يموتش يا دفع اصيحا وي يموتش يا يا دفع سايح و روع جدول عاش وجه انسان غصب عني اعوفك و يبقى عن رايح بالعتا ودي حتركك عاش تعال وي العتاب جار تعاتب لا تعاتب وي العتاب جار تنيدني ويعلي وي من شيء متى يسامح وعن روحه يريد السماحه يصير الضعينه ونعينون يا حه وعنا يريد السماحه يصير الضعينه ونعينون يا حه من وخاف برجعتي اشتاق ما وخاف برجعتي شنو بعد ما اشوف أحفني اخاف اخاف بعد ما اشوف ترى ما تجي اتت الغروب ايوه اخاف منع بعد ما اشوفك لما تجي يا بنت <تصفيق> اي والله اي والله <تقدر> تي اي كدار تي يا يضرب يا الخاين ده اذا بيسعى يضرب يا الخاين تيحمي تي عيله وساع يا رعب هالبط اذا تش يا الله اذا تش عزاك يا ابو الغيره ابو الغيره عزاك تعال كب ماجلي شتا جاي قدارك حنا كي تدعى في حي وتيحض انت يو تيحظا ايه وقفونا مجالس عدونا حرام واحنا نسمع يشتمون بونا ايه وقفونا مجالس عدونا حرام واحنا نسمع يشتمون بونا يشتمون بونا شينشف عبورتي وخافض رجعت شينشف عبورتي وخافض رجعت بعد ما أشوفت بعد ما أشوفت she atim wa'ani wat yas takdir jay hadyi chendi تخس مك يا يا ضرب الخيطه تي جدار تي يحمي عاله سايره بهالض اذا تشتا لك بمجلي اي الشد محاده اذا لكي بمجلس شتا تيجا يدار تيجا احناك اي تدار اذا وقفونا مجايل يسعدونا حرام وحنا نيش ما ليش تمونون هذا وقفانا نجالس عدونه حرام واحنا نسمع ليش تمونون شينشف عبارتي برجعتي بعد شينشف عبارتي اخاف برج بعد ما اشوفك بعد ما الشوق اخاف من عوق اخاف من عوق بعد ما الشوق اي والله عاشق عاشق السيده زينب يا لك يا لك يا لك قد ترضوا اخاف من عوق اخا التعوق بعد ما الشوق والله ما تجيني قد ترضوا طويله رح ويلا رحيل والله وراكيتي ويلا رحيل والله وراكيتي بعد ما اسولع هذا مش يمين ياما رح حياتي وامشي عني chuymi kumshat organic if language activities of language�ers, films of language φuter particularly naar dh heute, kh gegangen, 진 u mans dz pantry of language competitive. لك لن ومعليبي العذر ما قبلو منك خا يا لا ما اجي العذر ما قبلو منك خا و انت بس جيت ضيلي يا جمرة حنيني يعذرك ونيني عسن من جاي يفعل يسال بعد يسال ويميل يا جمرة حنيني يعذرك ونيني عشان منك يتعب يا ساري ويميني شي رجع له يفتي وخاف برجعتي شي له يفتي وخاف برجعتي بعد ما اج اش اشخاف من عوقك اطفى اخاف من عفاك اخاف من عفاك اخاف ما تجيني اخاف من طويل ارحلي طويل <تصفح> شحك طفخك من ان حيو شحك ويا النهر و السهل ام وايل عامه من نار شح ميل جو اذا لحد اسكر يا خويا الحو ليه الطاف يا نبويا ضاع مني يعو أخافت ما أشوفك لو رجعت يردو يطول غيابي واجيك بمصابي اذا ما لقيتك تزيد عذابي يطول غيابي واجيك بمصابي اذا ما لقيتك تزيد عذابي تهيت جمورتي وخاف الرجعتي هيت جمورتي وخاف الرجيع بعد ما شوف بعد ما أخاف من ايش خلت ساحه تطف خذت مني حياه شحج وين نهار خ يا حاج ويمنها اروي السقام والعامه قطار تشبيدي لحيت اسكون يا خوي يا الحب يا خوي يا الحب انا اللي يا ابن الله يا لما يني حب حق فن ما اشوفك له مداعد يردك حق ما شوف فقنا رجاعتج جو مراكز التوزيع الكويت تسجيلات الحسينيه الكربلائيه هاتف 6215514 و اثنان خمسة عمان تسجيلات الثقلين هاتف اثنان أربعة سبعة واحد المملكة العربية السعودية تسجيلات كربلاء هاتف صفر والله ولي التوفيق